أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إ ل ا ما ملكت أ ي م ا ن ك م كتاب الله عليكم و أ ح ل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا ب أ م و ا ل ك م محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أ ج و ر ه ن ف ر ي ض ة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 وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات إ ل ى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل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 ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا, الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا